فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ قل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرٍ But I'm saying, are <laughs> بَشَرٌ لَّسْلُكُمْ مَاءٌ قُدُمِنَّا تَكُدُونَ مِنۡهُ الشَّرَبُ مِن مَّا سَنشْرَبُ وَلَئِن أقعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنت أي آتاهنها لمتوعدون إن إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذت هم الصيحة بالحق فجعلناهم غفاء فبعدا للقوم الظالمين ثم لا من بعدهم قرونا